أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَرَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَهُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقَابُ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إِلَّا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصوت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 فبصرك اليوم حديد وَقَالَ قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلذا آخر فألقياه في العذاب الشديد وقصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعي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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب Come.